والليله ا ل ث ا ن ي ة اللي فاتت كنا في كوكب ا ل م ر ا ق ب ة والليله دي ان شاء الله عايزين نقضي اجمل سهره في اجمل كوكب مناسب جدا جدا لشهرنا الكريم المبارك ده كل عام وانتم بخير وكل عام وانتم الى الله اقرب ف ع ل م واقرب الى حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا ن ر ك ب س ف ي ن ة الفضاء بعد ما رجعنا المره اللي فاتت من كوكب المراقبه ل ا ا ب ي شوية سفينة تانية ونرجع لرحلة جميلة وهنركب جميلة بدأنا الفضاء ونرجع الطاعة جدا ر من الكواكب مرة في مرة حدا ما وصلنا وكان يعني الكواكب حدا عالي جدا لكوكب بريك في أ بيقول هاي أقرب. احنا ما... أنا تقربوا لك تعال تعال هيتا هنرسى عليه النهار اقرب احنا اكتر انا مني اسم كوكب ا ل ت و ب ة كوكب ا ل ت و ب ة كوكب التوبة احنا ل ت و ب ة إ فعلا محتاجين ً محتاجين نرجع ت محتاجين و ب ن لربنا سبحانه وتعالى وبالله عليك اللي مش هيتوب في رمضان امال هيتوب إمتى امتى لو ا كانش ربنا ي و ويعفو ب رأبتك رأبتك عليك عنك النار في رمضان ويعتق يعتق رأبتك إمتى أخوي يا حبيبي؟ تعالوا نتعرف على سكان الكوكب ونشوف مين اللي في كوكب التوبة يا حبيبي مين اللي سكان ساكن جداً ساكنين نتعرف كتير على الله لكن أول في شاء ما ده قص ماعز ا بن مالك ا ل أ س ل م ى الله صحابي جليل صحابي جليل ر غ م ان هو فعل ك ب ي ر ة الا ان احنا لما بنذكره مش بنذكره عشان فعل ك ب ي ر ة بنذكره عشان تاب من ا ل ك ب ي ر ة وتاب ت و ب ة لو وزعت على اهل الارض لوسعتهم كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حديث مسلم. معد راح احنا مسلمي الاسلامي للنبي شوفي اخي الجميلة روما مارك برحة المراقبة بترأب ربنا وعرفة ربنا القلوب كوكب وناس وال معد بتكلم من من مطالعة ابن قلنا ناس كانت ناس فعلا ان مطالعة عليها مطالعة على الكتاب والسنة إن ربنا سبحانه يعلم خ ا ئ ن ة الاعين وما ت خ ف الصدور يعلم السر ا ل أ خ ف راح من نفسه من غير م ح د يظبطه غير من م حد يقوله تعالى راح هو من نفسه يقوده قانون ا ل إ ي م ا ن وراح عشان يعترف للنبي بانه ل ز ا النبي ن فكر وقع ا ل له ل ل قبلت قال بل زنيت لعلك ك زنيت في ع ل بل ت كذا ز ن ت الزنا ما اعترف على نفسه أربع مرات قال للقوم اعترف فالنبي على أربع نفسه قال ب حد فقال ي ك وعارف وعائل عائل انه لا ما ف يا ش يقولون رسول الله عائل قال طيب هل شارب هل طيب ما شرب ا خمرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضفه ح ف له حفره عليه الحد. واقيم عليه ا ل حد رضي وارضان الله عنه وارضان. و إ ذ ا بالحبيب المصطفى يخرج عليهم ويقول استغفروا لماعز بن مالك قالوا نستغفر الله لماعز بن مالك قال والله لقد تاب توبة سبعين أن الله عز وقالت ج ل د تقبل له وارضاه يا ه على طول رسول ة الغامدية الله أكبر ا م الله ر أ ة ا ا م راحت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت يا رسول الله زنيت فطهرني بالحديث ف أ ع ر ض عنها النبي صلى الله عليه وسلم فاقتربت منه من الجانب ا ل آ خ ر وقالت يا رسول الله زنيت فطهرني بالحد ف أ ع ر ض النبي عنها في الجهه الثالثه فجت له من أربع جهات زنيت يا رسول الله ثم لما وسلم من زنيت النبي عنها أربع أمر بيعرض جهات الله الله يا قالت والله الزنا لقيت رسول صلى عليه له خلاص بقى إني لحب محتاج مش أدلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تلدي ثم ارجعي الي مره اخرى الله اكبر ا لحد م م س أ ل ة ت ا ان احنا ج ة نفقه ربنا ح بيطبق ليه ل و د دي علينا تعيش في علشان الناس كلها ما ن ولدت ت ع ي في ش س ا انت امن على نفسك وعلى عرضك وعلى مالك بفضل الله سبحانه وتعالى م م وتعيش وعلى وعلى على عرضك نفسك بفضل ل غ ي ة ذ ه ب يا جماعة دمه لحد ل و تسع ت شهور لم الزنب بالك لو للنبي النبي ما ما تنس رجعتش تاني كانش هيبحث عنها هذا هيبحث خب مستني ان ه ي ق ه ان ق ا و و ن الإيمان هي ا ل ل ي ترجع ب ن ف س ه ا ت س خ ش ه و ر لم تنسى ه ذ ا الزنب ثم قانون رسول الله ت قال اذهبي فارضعيه الايمان ع ا يا ع الخير ا ل وهي ل ج ا من اللي ز ن و ا الزنب ابدا تنسى ا م واسنين ع د ترجع عليها و ت بنفسها ع د س ت ي وشيل ن ابنها ي ي د وحتى في ايده قال كثرت خبز قالت ها أنا قد فاخذ ط ن ت ه هو الآن ا يأكل ل ب ز يا رسول الله رسول ف أ خ النبي ا ل ط ف ل ة ووضعه في يد أ ح د ا ل ص ح ا ب ة و أ م ر بها فحفر لها ح ف ر ة إ ل ى صدرها ورجمت فجاء خالد بن الوليد فكان فيمن كان يرجمها ه فرماها دمها على ثيابه ا فنضح ف بحجر على فقال النبي م ه ن ا يا خالد فوالذي نفسي ب د لقد ت ا بيدي ت توبة قسمت لو ب ن سبعين من م أهل ل ا ن ة لقد و وفي الواية س ع ت ه م ل تابت ت و ب ة لو تابها صاحب مكس لتاب, لتاب الله عليه اما لتاب الله عليه أ ر أ ي ت يا خالد أنها بنفسها كان من الله لها جاذت وعلا التوبة ثاني كان لها قد قصر قصر جل جميل جميل جماعة في كوكب التوبة سبيل كوكب كوكب في في في كعب بن مالك كعب بن مالك وحديثه في البخاري المسلم كان من ا ل ث ل ا ث ة اللي تخلفوا عن غ ز و ا ل تبوك هلال بن أ م ي ة ومراره بن الربيع وكعب بن مالك الثلاثة تخلفوا ا ل ت غزو و بغير ب عذر عن غزو التبوك. كان ك في م ج م و ع ة من المنافقين تخلفوا ولما رجع النبي من تبوك اه كل واحد ي ه م يعني قدم عذر كده وهم كده عشان ب يعاملهم بماذا ا ي يعني ه خلاص انت ر ب ه ايه؟ بظاهر ر اعتذارك و إ ذ ا ب ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلفك فكعب بن مالك بكل صراحه ووضوح قال له انا ر لم الله فعلا أنا اقدر أ ان أنا اكذب عليك أ ابدا أنا أنا عندي كمان عندي وعجل شاعر عندي وأقدر أطلع الشعر منها زي أن المولى عز جل بأن أنا المولى جل عز يخبرك فانا ع ل كذبت عليك ف أ شايف ان الصدق ما نجاه فقال له يا رسول الله ما كان لي من عصر تمر الأيام والنبي ا ا لا يكلموا ب أنهم ولا كعب ي أ ت ي مناد من قبل رسول الله وينادي يا كعب بن مالك فيقول بلى ان رسول الله يريدك صلى الله عليه وسلم ويدخل كعب ابن مالك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول ما يشوفه وجه ويقول مستوع الموضوع يوم ولدتك عليه النبي فيفتسم النبي في كعب مالك ويقول له أبشر يا كعب مش مش أبشر بخير مالك على الله صلى الله مالك له فقال عليك كعب كعب كعب فكعبه أمك بن بن أبشر أبشر من منذ ما مش مر فقال كعب أ م ن عندك يا رسول الله أمن عند الله قال بل من عند الله جل وعلا أبدا ب يقول حتى هممت أ ن أ ك ذ ب نفسي م ر ة أ خ ر ى لكن أبدا ربنا ثبته بفضل الله سبحانه وتعالى مين جماعة من مؤثرة اسمها متأثر اسمه مالك جماعة من تاني يا جماعة كان ليه قصر برضو في كوكب واحد من خلط التابعين دينار بحي بيقولي يا بيقولي شرطي بني كان أنا ابن نفسه أن أنا كنت بني التوبة قصته قصته واحد جدا جدا جدا أنا لو اسمها متأثر جدا جدا إن العباس كوكب خلط لو هو قصر برضو شرط وكنت أ ن ا المسؤول عن ا ل أ س و ا ق وكنت ظالما متجدرا أ خ ش على البائعين و أ خ ذ اللي أ ن ا عايزه واللي مايدريش أ ض ر ب ه واظلم د و ت واضرب د و ت واعمل في د و ت وما حدش في الدنيا قادر يقفلي ب ق و يوم وفقير ل لحد الأيام لقيت رجل بسيط وفقير ومسكين بيتكلم مع تاجر من التجار الجبابرة ما تاجر جيت في أنت أخفت بسيط ومسكين كنت من مع تعطني البضاعة له والله كنت سأذهب بتلك الفاكهة حتى أطعم بناتي أطعم فذهب و الفلوس ا لي المال إلا ما بناتي المعيش كان السعادة بناتي ل ل ليس لي على ه أشتري يعني غير دي نفسي من أن أردت أصدر أدخر ف مالك بن دينار و د خ ر على التاجر هذا المتجبر ده وقال له اعطه ما, أعطه ما يريد ادينه فاعطاه فأعطى الفكه وكل حاجة والفلوس ثم قال مالك ما منك من قال دينار لهذا الرجل كل ما أريده منك أن تطلب من بنياتك اليد رجل كل تطلب وليه بن أن أريده أنا مالك ش ع ي غير ز بيظهر دعوة صادقة كده ا غ ي ب فرجل مشي ش و ر ه هذا على الصنيع مالك بن دينار بيقول مرت بي ا ل أ ي ا م و أ ر د ت أ ن أ ت ز و ج فتزوج من ف ت ا ة ط ي ب ة م ب ا ر ك ة و أ ن ج ب ت له بنتا بلغت البنت خمس سنوات م ل أ ت علي حياته كلها ما شاء الله بقت س ع ا د ة وسرور وهو مازال برضو ظالما في ا ل أ س و ا ق وبعيدا عن الله سبحانه وتعالى إن حتى الثمالة حدا حتى مسكرت قال فنمت في تلك فلما نمت في تلك ا ل ل ي ل ة ر أ ي ت و ك أ ن ا ل ق ي ا م ة قد قامت وقد رفع اللواء على ر أ س النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال و إ ذ ا أ ن ا بتنين عظيم يريد أ ن يلتهمني و أ ن ا أ ج ر ي أ م ا م التنين والتنين يجري خلفي وانا أجري م اجري م ه حتى وصلت إلى السمت شيخ طيب امامه ل إنقاذك فلا إلى أستطيع اذهب شفير فنظرت فإذا بالتنين خلفي ف بالتنين جهنم قال ل ألقي ت بنفسي في ن ر جهنم منادي منادي من فسمعت خ ف ر ج ع ل س ت مره ن ن أهل ل ا ا أنت أ من ل اخرى ل قال ج ن ة مرة فعدت أ والتنين ما زال يجري خلفي حتى عدت م ر ة أ خ ر ى إ ل ى ذلك الشيخ فقلت أ س أ ل ك بالله أ ن ق ذ ن ي أ و ذلني قال أما إنقاذك فلا أستطيع ولكن فاذهب ل أستطيع أن أ ولكن ل ك ف ا ذ إلى ه ذ الى ا ج ب ل فلعل لك القصر قال ل فيه فاذهبت وديعة عند هذا إ القصر ف س ب ع ت أ ط ف ا ل ا ينادون افتح السطر رجل جاء مستغيثا قال ففتحت السطر عن أ ط ف ا ل مثل س ل ق القمر فلما نظرت إ ل ى هؤلاء الاطفال ابنتي التي ماتت في تلك ا ل ل ي ل ة فنظرت إ ل ي و أ ل ق ت بنفسها من ا ل ش ر ف ة حتى وصلت إ ل ي و أ ش ا ر ت إ ل ى الثعبان هكذا فانصرف ثم ضربت على صدري واخذتني في حضنها وقالت أبتا آمنوا الله ما هذا التنين ألم للذين قلوبهم لذكر تخشع قلت يأني عملك عملك السيء قويته حتى الصالح يرضيك في نار قلت وما هذا الطيب قالت هذا عملك الصالح حتى لم يستطع أن قالت فقلت ل ه وما هذا ا ق ق ص وما هؤلاء الأطفال ا ل نحن أ ب ن ا ء المسلمين الذين احتسبنا آ ب ا ؤ ن ا ننتظر قدومهم علينا حتى ن أ خ ذ ب أ ي د ي ه م إ ل ى ج ن ة الرحمن ثم ضربت م ر ة أ خ ر ى على صدره وقالت أ ب ت ابتا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع ق ه الله م لذكر قال ا ف س ي نومي ق وقلت ظ ت عدت من آن آن بل آن بل إلى ل ل إلى الله, ورجعت إلى الله فسمعت نداء الفجر لأول ه ورجعت مرة فسمعت نداء أ قال و وأتوضأ وأزجد وأقف م بين يدي ل وتعالى قال ه سبحانه فلما ذهبت إ ل ى المسجد و إ ذ ا ب ا ل إ م ا م ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة ثم ي ق ر أ قول الله عز وجل أ ل م ي أ ن ي للذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قلت ب ل آ ن ب ل آ ن والله ما يعني إ ل الا إياي فكانت ا توبة هذه م ك ب ن ن د ي اياي ر ر ض ل ل ل ه عنه ورحمه, ورحمة واسعة رحمة فكان لي أصر قصر في كان و ك ب ل ت و ب ة م ي تاني ت كان ا لي ل قصر ع واحد كده عشان الوقت ما بينا كان واحد اسمه زازان زازان قصته ر ق ي ق ة جدا و ج م ي ل ة وحلوه و ي وتفتح القلوب زازان كان مطرب ودي رساله بدعتها لكل فنان أ ن ا عمري ما دعيت على أ ي فنان عمري ما دعيت على أ ي إ ن س ا ن بعيد عن ربنا دائماً بدعيله، و ب ز ع ا ل ق و ي ل م ان لقى حد م الدعاء ي ق و ل الله م أ ه ل ك الفنانين أ و خ ذ الفنانين أ خ ذ عزيز, عزيز ربنا يبارك لي في عمرك مدام الدعوة من اهلك العزيز ومن اهلك ي ب ا ر ي الفمره م ا ب ا يا ب ومن يا رب ه ا رب ب املأ ل ه م ب ا ل إ ي م ا ن يا ا رب ل ع ا ل م ي ن ومن ب ح س ن اهلك ت ك إن حد ف ي م ي ت ز م م بدعوة طيبة ب ا ر ة ز الفمره عبد الله بن مسعود عليه معرده ابن صحابيه النبي الله صلى الله وسلم فنظر ل ز ز ا ا بيعذف على آلة وطرية زي العود الى زازان وقال الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله وصلت رسالة. صح وصلت صح رسالة رسالة كده ما أجمل ومشي هذا الصوت لو كان بكتاب الله لو فكسر ز ا ا قال صاحبه قال ابن قال ماذا ن مين لي مسعود دوت ا قال ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله ن يقول لو له أجمل ك ف العود وسكب الخمر وجري وراء ابن مسعود قال يا عم أ ن ت الذي قلت كذا وكذا قال أ ج ل فبكى وقال أ ش ه د ك أ ن ي قد تبت إ ل ى الله فبكى ابن مسعود و خ ذ حضنه وقال وكيف لا أ ح ب من أ ح ب ه الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين تاب زازان واصبح بعد ذلك يحدث عن ابن مسعود وعن وانا الدول دروس فوانا واحد وقف وقف ابن ثلمان الله القصة جاي السجين احدى الدول العربية كان عندي دروس هناك قابلت اشهر المطلبين قابلت باب الطيارة مصر بعد بس بحيث يحدث حفرت عن معي عندي نجع على يعني قاعدين مع عليه كده فدخلت ذلك اللي الكنتش في في يجوه شوية شايفينه نفس سنة من سنة من من 2006 وابتسمت في وشي وقلت له الله فلان الفلاني أ س ت ا ذ فلان الفلاني و م ت ه ي ل اسمه فبصلي كده وقالي ل حضرتك تعرفني قلت له طبعا وهل يخفى القمر فابتسم فقربت منه الرجل ده ي ق و كان وكان عشه ي عمر زمان وكل واحد بقى راح طريقه هو بمطرب كبير وانا بقيت طالب علم صغير فربنا قدر اني قبله فقعدت اتكلم معاه ومقلتلوش بقيت بتعمل إيه, ايه ومش ف ن ايه و فن ايه و ذ ك ر و ا ب ا ل ج ن ة و ا ل آ خ ر ة وبعدين في ا ل آ خ ر خالص رحت و ت غ في حضني والناس شايفانا و ق ر ت ل و ا ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله طبعا بس بس بتقدم ربنا يفتح بك القلوب انت بتبذل اسباب ربنا يباري رب العالمين حد ناوي توب حد ناوي ابن أصل اللي في كوكب التوبة أخوي وحبيبي يعني يعني دعوة لعله وعاصر ما زيزان اللي ما ان انت ايه انت يا العالمين ناوي ناوي هو هو تفنه هو اخوي رحيمة تفشي تفشي يفتح فيك للهدي في اصل حد حد ح يحب... ب بيحبك بيحبك يا ب ل الله ر ح م ن إن ي ح ب ك ر ي أحب ل ب اني ل ه ا احب جبريل إني أحب فلانا فأحب فيحبك أ ح ب ف جبريل عليه السلام ثم, عليك... ثم ينادي في م ل ك ة السماوات السبع ثم ي ض ع لك القبول في ا ل أ ر ض الله د ا ه لو م ا ك ن هناك ثمره ل ل ت و ب ة إ ل ا إ ن ربنا جل جلاله حبيبنا بيفرح بتوبتنا لكان واجب علينا إن إ ن ح ان لازم ت بتوبتك و ورد في الحديث ومسلم ب الله كما الحديث الأدلال الدخالي يفرح في ي ع نحن ي أشد من ف ر الرجل اللي ا ك معا لازم ع ي ه ه وغذاءه وماله نتوب ف ل ت فالتجعة تحت شجرات الدب الرجل خلاص اسمنا الصحراء ا ظل ل ينتظر في في م ت و ي ن ه به ا الحالة البئيسة وإذا وعلى تلك فجأة يجد الدابه و ا ق ف ة عند ر أ س ي أ خ ذ بخطامها من ش د ة الفرح رجعت ل ل ح ي ا ة م ر ة ت ا ن ي ة وقال ف و ق اللهم انت عبدي وانا ن ربك الرجل يقول صلى الله عليه وسلم أخطأ الرجل من شدة ل ربك الرجل للحياة ده مرة ا ده ل د ر ج ة من كتر ما ربنا بيفرح بتوبتك الكون د ا كله ا ل ق ر ى ا ل أ ر ض ي ة ك ل ه اتحركت ا من أ ج ل رجل تائب والحديث في الصحيح في ق ص ة الرجل اللي قتل تسعه وتسعين نفس لما راح يتوب وراح دلوه على أ ع ل م اهل ا ل أ ر ض قال له هل ل ي من توبه قال له لك ت و ب ة بس اخرج من الأرض ديت إلى ارض ل أ دي ت إ ل ى أ ر ض كذا ففيها أ ن ا س يعبدون الله فاعبد الله معهم نص ا ل ط ر يجي ق ملك الموت يقبض روحه الله أكبر اكبر ل م ا ا ل ع ذ تيجي ملكة ل ا ح أحكم بينكم. قالوا أحكم م وملكة ما بين الأرضين. أرض أرض أرض المولى إكراما ملك بينكم ما أيتهم المولى ة سورة التوبة بعصية التوبة تقول تائبا تقول قط يقول قالوا قال قصوا أقرب فأقبضوه فقاصوه وجل فوجدوه الواحد رواية العذاب فعل لهذا العبر يرسل الأرضين فإلى إلى وجل جل جاء جل ج جل خيرا أنا تانية بشر بين أقرب عز عز في في أرض أرض أرض إن بشبر الرحيم الودود الغفور التواب أ م ر ا ل أ ر ض بكل ما عليها ومن عليها أ ن تتحرك أ م ر أ ر ض ا ل ت و ب ة أ ن تقربي وارض المعصيه ة أن تباعدي ف ق س و فوجدوه ان ل ملائكة ت فقبضته و واحد ب بشبر ة ر اوها تباعدي ح ح س أخي و ي ي ب إن ل للمزنبين لا ت و ب بس ة و وتوبوا أيو المؤمنون وتوبوا ل إلى الله إلى جميعا أيها الله جميعا أيها أيها المؤمنون مش المزنبون لعلكم ل ت ف حبيبك و ن ح صلى الله عليه وسلم في حد في الكون كله افضل من النبي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك كما جاء في البخاري قال إ ن ي لاستغفر الله في اليوم أ ك ث ر من سبعين مره ة وجاء عند ن مسلم أ قال أيها أيها الناس توبوا لله واستغفروه فإني أتوبوا لله لله اليوم فإني في مين؟ إن أتمرد وده الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما ت أ خ ر اللي وقف يصلي حتى تتورم قدمه ومنعش تقول له يا رسول الله أ ن ت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبه وما ت أ خ ر فأكونه أفل أكون الله أكبر أوعتي شكورا وسلم أسمن رحمة ربنا الله الله عليه النبي صلى قال عبدا رحمة كل الخطائين التوابون بني وخير آدم خطاء و قال صلى الله عليه وسلم و اذنب ل ي ف عبد ذنبا فقال رب إ ن ي عملت ذنبا فقال جل وعلا علم عبدي أن له الزنب بالذنب قد غفرت العبد إلى ربا يغفر ويأخذ أن قال في المرة عبد ما شاء. كلما يذنب يتوب عبد ما شاء. والحديث يذنب غفرت شاء يحض بعد الزمن أخوه يقول ا النبي حبيبي عليه ي صلى الله وسلم إن للتوبة عرض ما بين مصرعي كما بين للتوبة المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس المغربة يقول حتى تطبع دابا ما كما عرض مصرعي جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن ادم إ ن ك ما دعوتني ورجفتني ت ن ي غ ر لك على ك ما ا منك ولا ل ا أ ب يا ابن ب آدم لو ل غفرت ت ت ذنوبك عنانا السماء ثم غ ن ي غفرت لك على ما كان منك ولا أ ب ا ل ي ي ب د أ آ د م لو أ ت ي ت ن ي بقراب ا ل أ ر ض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء ل أ ت ي ت ك بقرابها م غ ف ر ة إ ن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من م غ ر ب ه ا ي ن ز ل ربنا جل وعلا إلى س م ا الدنيا ء كل ليلة وينادي هل من داع يدعوني ف أ ج ي ب ه هل من سائل ي س أ ل ن ي ف أ ع ط ي ه هل من مستغفر يستغفرني ف أ غ ف ر له إ ل ى أ ن يطلع الصبح الله اكبر ر المرأة المشرقة فبحثت عن طفلها الرضيع ترضعه النبي الله الغزوات جاءت طفلها الناس فأخذته سديها ودموعها نزلت على خد طفلها وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وألقمته وبلقت نزلت على بالنبي من عن بين فبحثت في عليه صلى فوجدته فأخذته الله غزو أترون هذه المرأة طارحة خد ولدها هذه قالوا لا يا رسول الله قال فوالذي نفسي بيدي لالله أ ر ح م بكم من ر ح م ة ا ل أ م بطفلها الرضيع تعال نشوف مشهد من مشاهد ا ل ر ح م ة ا ل ع ظ ي م ة عشان قلبك ينفتح أ م ل وتقول ا ل ن ه ا ر د ة لازم أتوب النهاردة لازم ارجع ل ن ه ا د ة لازم أ ر إ ل ى ربنا سبحانه وتعالى اخوه وحبيبي ه ي ر و و واللي ح ا للأنبياء ق و ل ان ل الخمسة ع ز م ويروحوا ربي قد غضب ا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله و إ ن ي فعلت كذا وكذا ا ويروحوا سيدنا نوح سيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى حدا يوصلوا الله عليه وسلم فيقولوا أنا نوح موس ومحمد عيسى للحبيب عليه وسلم من أنا لها ه صلى ل فعز بقى ع ا ي ز تحفظ معاه اللفظ إ ن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فعز الغضب المولى عز وجل, المولى عز وجل لي م ث رَحْمَةَ جعل رحمة واحدة في الدنيا يترحم واحدة جعل الدنيا في ب ه ا الإنس والجن والدابة ا ل و ط ي رحمه ت لترفع تؤذيها ى إن, الدابة لا ترفع عن خشية أن فإذا عن أن كان الدابة حافرها وليدها خشية و ي القيامة انضافة الرحمة إلى التسعة أصبحوا إلى الإبليس الله عشرين يتطاوى يظن تخيل ي مئة رحمة حتى يتطاول إبليس يظن أن رحمة أن حتى ستسع تخيل شو د وقال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء وقال جل وعلا ورحمتي, سبقت غضبي وقال جل وعلا ورحمتي غلبت ض يبقى رحمتها وسعت كل شيء سبقت غضبي غلبت غضبي ي وفيه ل وجل عز عز غضب غضب معايا نكز ان اليوم غضبا ربي غضب يغضب ب قد ق لم ل ميه ث ل ولن غ ض ب ب ع د مثل يأذن للنبي يأذن م ح م د صلى ل ل ا ه و ي أ ذ ن لكل نبي ب ش ف ا ع ة و ي أ ذ ن لكل ملك ب ش ف ا ع ة ولكل عبد مؤمن ب ش ف ا ع ة ثم يقول جل وعلا كما في الصحيحين شفع ا ل أ ن ب ي ا ء وشفع ا ل م ل ا ئ ك ة وشفع المؤمنون ركز معاي ا وبقيت ش ف ا ع ة أ ر ح م الراحمين فيقبض ق ب ض ة من النار فيلقيهم في نهر يقال له نهر ا ل ح ي ا ة يدخلون وقد م ت ح ش و ا اي صاروا فحما ثم يخرجون وكأن وجوههم اللؤلؤ المنضود وفي الخواتيم الجنة رقابهم اللؤلؤ فإذا دخلوا الجنة قال أ ه ل ا ل ج ن ة هؤلاء عتقاء الرحمن من النار دخلوا ا ل ج ن ة بغير عمل, عمل عملوه ولا خير قدموا أ خ و ي وحبيبي أ د ر ك نفسك وتوب لله فالموت قريب الفضيل مع يد رجلا غاصلا لقي مع قريب يد قال كم عمرك ق الفضيل سنة سبحان قال الله أ أول ن منذ سنة أن إنا وإنا ليراجعون ت تسير تلقاه يوشك الرجل الله فقال لله فقال ف هل تعلم معنى تلك ا ل ك ل م ة قال أ ج ل أ ع ل م أ ن ي ملك لله واني إ ل ي ه راجع فقال الفضيل يا هذا من علم أ ن ه ملك لله و أ ن ه إ ل ي ه راجع فليعلم أ ن ه بين يديه موقوف ومن علم أ ن ه بين يديه موقوف فليعلم أ ن ه بين يديه مسؤول ومن علم أ ن ه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فهل ا ع د ت للسؤال ج و ا ب قال م الحيله يرحمك ا ل ل قال ا ل ح ي ل ة ي س ي ر ة أ ن تتق ن ل ه ا فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى ما وما قد بقى الا ل لك ه م قد من ض تاب ى وامن وعمل عملا صالحا ف أ و ل ئ ك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان وقال ذنوبا وأريد أتوب أعود الله أفره رحيمة أختم بهذا المشهد الجليل لما جاء رجل إلى إبراهيم بن أدم وقال يا إبراهيم قد عملت ذنوبا وأريد قال بن إني أن منه رجل إلى عملت أفره أختم أدم رحيمة مرة أخرى ثم قد أريدك أن تفعل خمسة أشياء لا يضرك مع ذنب تفعل مع لا خمسة قال ما هي قال ا ل أ م ر ا ل أ و ل إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعصي الله فلا ت أ ك ل من رزقك قال سبحان الله الرزق كله من عند الله قال أ ج د ر بك أ ن ت أ ك ل من رزق الله وأنت تبارزه قال لا والله الثانية قال إن أردت أن الله فلا هذي إني أن أردت تعص ت سبحان أرض قال س الله الكون كون والملك ملك قال اجدر بك أ ن تعيش في ملك وان تبارزه ت المعاصي قال لا هذي هذي الثالثة قال إن أردت أن تعصي الله, الله في مكان لا يراك الله、فيه. قال يا إبراهيم الله له إن تعلم أن أردت تعصي تخفص تعلم ت فأعص يعلم وما بك عليك الدور وإخفه السر أجدر على ساعة جلون فلا يستخلون ساعة ولا أحد إذا جاء ي س ت قال إذا ع لا م ت ه ذ أجدر أن بك تعصي الله قال لا قال هات الخامسة قال قال الله. الله لا خ م جهنم معه ملئكة ما أمرهم ما س سبحان ة الزبنية قال لا قال يقول قال قال إذا جاءتك النار فلا الله الله عليها جلاظ شداد لا الله الله لا والله إلى الله ورشعت إلى الله إلى جل ويفعلون ذلك إلى إلى تأخذك تذهب أجدر تريد وأنت تعصي تبت ورشعت بك عز أن يعصون يؤمرون أ خ و ي ا وحبيبي محتاجين نتوب للادي لو ما تبتش و في رمضان هتتوب امتى أ ب و س إ ي د ي ك توب للادي أ ب و س إ ي د ي ك ارجع للادي لو ما كنتش ت و ب في رمضان هتتوب امتى ل ل وجل أن يتوب علينا ه يتوب أن ا خلاص ل خارجين من كوكب و وبكرة هنروح ب كوكب تالي إن الله ألا إلا أنت أستغفرك وأتوب وصلى الله إن سبحانك أشهد أستغفرك ص الله نبينا الله والسلام على وعلى آله وسلم عليكم وصحبه بحبكم في محمد و استعد معنا يا ا ل ل